إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتفرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور باثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا رب مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ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 يحييم يصلوا نهايه يوم الدين وما هم من هاددين وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ وَأَيْنَ الْمُقَصِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَنفُونَ وَإِذَا كَانُوا هُمْ أَوْزُرُهُمْ يَخْصُرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ